وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن, ولكن ضننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون